ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل س ي ل ل ع ر و م ا ل ع ا ل م ي ن you、yeah. know إ ل اسماء ر الله ذ ك خ ل ق م وتمت كلمة ربك لأن جهنم من ربك لأن ا ل ج ن ن ة و ا ل ا س ي ن ى ص ل ا ت الله عليك ب اللهم ف عما ع م ت ا ل ل إ ن ا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إ ي ا ك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك اسماء ا نرجو ر ح م ت ك ن ر رحمتك ج و و ن خ ش ى y e a ا ل ل ه م ق ت ل ه م ب د ا و أ ح ص ه م ع د ع و ل ا ت غ ا د ر منهم ربحيه م ت ر ق ا ت م س ق ه م و ن ا ا ل ل ه م ل ا ت ع لهم ر ا ي شركه الهدى ش ر ل ه د ل م ي ن م ه غير ن ربحيه م ذ ا ل مضمون ا ج ت م ا و ف ي كل مكان اللهم o h